تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتلا قلبتم على أعطابكم ومن ينقلب على عكبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس الناس تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرجى ثواب الدنيا نقتله منها، ومن يرجى ثواب الآخرة نقتله منها، وسنجد الشاكرين، وتأيم من بين وقاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الدان وما ضعف وما اشتكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتذبت أقدامنا أقدامنا